بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن إخوانكم في الإسلام إخوان العقيدة والدين من أرض الهجرة والرباط ومن بيار العزة والجهاد والاستشهاد نخاطبكم في هذا المجال ونريد أن تكونوا مشاركين لنا في أفراحنا وأتراحنا وفي سرورنا وفي همومنا ونريد أن نرى فيكم وفينا وحدة الأمة الإسلامية فلأجل هذا أريد كعضب لهذه الامة المسلمة انا اقول للمسلمين في العالم كله خاصة اخص بهذا القطاب اخواننا المجاهدين في كل مكان في اليمن وفي الجزائر وفي العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي افغانستان وأريد أن أقول لكم أيها المسلمون الحمد لله لقد حان وقت هزيمتي وسقوط الأمريكان وبدأت تباشير الفتوحات والنصر تشير إلى أن المستقبل للإسلام وأهله وتشير إلى صدق وعد الله تعالى لأنه نصر من الله وفتح قريب أيها المسلمون إن هذه الأمة تعيش كالشمس تطلع في مكان وتغرب في مكان وتغرب في مكان وتطلع في مكان ولأجل هذا لو كنا نحن نرى اليوم أن المسلمين يدقون قبول الفتح ويدقون على الكفار اليهود والنصارى علومهم تكنولوجيتهم ويبشرونهم بالهزيمة والسقوط وبالهزيمة النكراء إن شاء الله فكذلك نرى في بعض المناطق المجازر الوحشية التي تستوصل الإسلاما وأهل خاصة المجزرة الأولى الجديدة في هذه الأيام هي مجزرة بلاد الإسلام الحبيبة البلاد الشامية التي بارك فيها الله تعالى ودعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قتل فيها أكثر من عشرين ألف مسلم ومسلما ولكن الذي يقر أعيننا ويفرح قلوبنا ويفلج صدورنا هو قيام المجاهدين في سوريا ضد هذا النظام وضد القواغيك وأما الجرح الذي يفعب لونه دما وريحه حزنا وغما هي هو الجرح الدامي والجرح القديم والجديد في أراكان منذ سبعين سنة متتالية يظلم البوذيون ويقهر البوذيون المسلمين العزل في بلاية أراكان ولكن الذي يوسفنا ويحزننا كعضو لهذه القمة العزيزة هو أن المجزرة التي حدثت في شهر رجب وفي شهر يونيو المجزرة التي استأصلت من المسلمين كبير عدد ما يقارب ثلاثين ألف مسلم ومسلمة فالمجازر كثيرة والظلم كثير ولكن الذي يوسف في هذا المجال خاصة في مجزرة أركان المحتلة هو عدم قيام المسلمين وعدم نهوض الإخوة المسلمين وعدم وحدة المجاهدين في هذه القضية أيها المسلمون ويأيها المجاهدون في كل مكان يجب علينا أن نوحد صفوفنا كما وضحتنا صفوفنا وبارك الله فينا وفيكم في قضية سوريا وفي قضايا أخرى التي حلت بالمسلمين فكذلك يجب أن نتحدى ونوحد صفوفنا ونشارك المسلمين في بورما في همومهم وفي أحزانهم اليوم فإنهم قد بقوا بدون مأوى وبدون ملجة وبدون من ينصرهم وبدون من يؤبيهم وإن الله سائلنا عن هؤلاء المظلومين المستضعفين الذين لا يجدون من ينصرهم والذين يقولون حقا كما يقول الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم يهلها واجعلنا من لذنك وليا واجعلنا من لذنك نصيرا أيها المجاهدون أيها المجاهدون في اليمن بارك الله فيكم بدأتم ترسلون الكتائب الى البلاد الشامية ليشاركوا في هذه الملحمة وفي هذا القتال الذي يتمر اليوم ضد نظام الصاغوط بشار الاسد ويحب ذا لو تشارك هموم المسلمين في بورنا وفي أرشان ويا أيها المجاهدون في الشيشان ويا أيها المجاهدون في الجزائر وفي العراق وفي باكستان وفي أفغانستان كما نحن نرسل كتائبنا كما نحن نرسل إخواننا للجهاد إلى أفغانستان وإلى الصومال وإلى الجزائر وإلى العراق وإلى كل مكان بدون ملاحظة اللون والنسل وبدون ملاحظة البعد والقرب بل كل ما نلاحظه نحن المسلمون وخاصة أنتم المجاهدون أيها اليقوى هو الإسلام وهو الصلة الإسلامية الوحيدة فهذه الصلة يجب أن تراعى في هؤلاء المسلمين العزل الذين بقوا بدون ناصر ومعين فالله هو المستعان أيها المسلمون إن ولاية أركان المحله اصلا كانت تنتسب إلى الثولة العباسية زمان وكانت الجيوش الإسلامية نشرت الإسلام في هذه الديار وفتحت هذه البلاد وهؤلاء المسلمون العزل الذين بقوا اليوم في شقاء مكر بانجلديش وظلم الصين وأهل بورما الكافرة هؤلاء المسلمين هم أولاد المسلمين هم أبناء الجيوش الإسلامية الذين أرسلوا من الخلافة العباسية في القرن الثالث الهجري وهذا الاسم بورما أصله بر وماء إنه اسم عربي وأركان إنه اسم عربي هو جمع الركن إنها دولة كانت إسلامية وحتى اليوم لو ذهبت إلى المتاحف البرماغية لتجد هناك الدراهم المنفوشة الذهبية المخنوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فما بالنا اليوم تركنا عضواً واحداً من جسدنا يتخاطر دمنا ويرتفع صوته المظلومين المستضعفين هناك ولكن لا مجيب أيها المجاهدون أخصكم بالخطاب لأن المسلمين ولأن الأمة اليوم أصبحت آئسة ويئسة الأمة الأمة من كل الجماعات ومن كل الصحوات الإسلامية التي ترفع الشعارات إلى معنى وبقي الهمل فيكم أيها المجاهدون بعد الله تعالى وبقي الرجاء فيكم أيها المجاهدون بعد الله تعالى فهبوا لنصرة أخوانكم المسلمين المظلومين المستضعتين العزل في بلاية أركان ولا تتركوهم لعبة للعابسين وقريصة للماكرين والقبتاء السياسيين الدبلوماسيين الديمقراطيين الذين يرفعون شعارات بلا معنى والذين يرفعون أصوات بلا معنى والذين يجمعون التبرعات من المسلمين ويلعبون بحماستهم الله الله في إخوانكم الله الله في أخواتكم الله الله في أبنائكم الله الله في بناتكم كيف نجيب عند الله والحساب قريب والأجل محزوم أيها المجاهدون اتنموا بقضية بورما لا أقول هذا لأنني من بورما لا بل كما أشلفت الذكر بأنني عضو من هذه الأمة المحمدية وأنتم كذلك أعضاء هذه الملة الإسلامية وإننا كلنا إخوة ويقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة ويقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخير ينشأ السؤال هنا كيف لنا نصرط إخواننا المسلمين البرماذيين وكيف لنا نصرة إخواننا وإضافة إخواننا الأركانيين فأقول لكم أيها الإخوة أقول لكم أيها الأقواد يمكن لنا نصر إخواننا المسلمين بضرب أعدائهم بضرب أعدائهم في كل مكان ففي كل مكان تجدون السفارة الصينية استهدفوها وتمنوا بأن هذا قصاص للإخوة المسلمين في أركان بأن هذا قصاص وانتقام لأخواتنا ولبناتنا التي ققيت عراضهن تنتهك في البلاد البرماذية اضربوا السفارات الصينية والسفارات البرماظية واضربوا منشآتهم وهم مراكزهم في اي مكان تجدونه ولا تنسوا هذه الامم المتحدة الخبيثة التي تسكت كالشيطان الاخرى وان منشآتها وأهم مقاماتها وأهم مراكزها توجد في كل مكان في العالم الإسلامي والغربي فيجب علينا أن ننفر يخواننا المظلومين بضرب أهدافهم وهقص بالذكر باستهداف أهداف الألمانيين فإن هذه الدولة الخبيثة دولة ألمانيا كانت تشجع المشركين والبوزيين على قتل المسلمين في أركان لا تقولوا أيها المجاهدون نحن كيف ننصر إخواننا المظلومين في أركان لا أيها الأقوى انصرونا انصروا إخوانكم الأركانيين بضرب الأهداف الصينية وعلموا أن عدونا القادم عدو الأمة المسلمة القادم وهذا هذا الصين الخبيث فيجب علينا من الآن بعدما وفقنا بتحطيم الأمريكان والحمد لله أن نبدأ بضرب هذه الضولة الصينية الخبيثة أيها المسلمون قد بقي المسلمون المرمضيون الأركانيون بعيدين عن الأمة ولا تسمع لهم حوتا ولا ترى لهم حركة فإنهم خطعوا عن الأمة والعدو لا يزال يستأصل جذورهم فالله والله في إخوانكم ونهيب بإخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان أن ينهضوا بهذا العمل ميدانيا وإعلانيا يجب علينا أن لا نقفل عن قوم قطع تقطيعا وعن شعب قطل تقطيلا وقتل قتلا دريعا وكيف لنا أن نسكت وهم إخواننا أهل الإيمان وهم أخواتنا أهل الإيمان وآخر كلامي هو أن لا تنسوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله فليحاسب كل نفسه هل يحزن قلبي بمجزرة سوريا وهل تبكي عيني على ما يجري على المسلمين في الجزائر وفي العراق وفي فلسطين وهل بكيت في يوم من الأيام على بنت مسلمة تستغيث بالمسلمين وتقول وامعتصماه وامع صلاح الدين وهل في يوم من الأيام ملئ قلبي غما وهما على هؤلاء الأبطال الذين بقوا كاليتاما ولهم أب وأم في مراكز الكفار وفي مراكز الأمم المتحدة ولهم أب حي وأم حية وهل تبت قلوبنا وهل تضرف عيوننا دموعا على هذه الأحزان وعلى هذه المصائب فليحاسب كل نفس. ويقول عمر رضي الله عنه حاسب قبل أن تحاسب فيا أيها المسلمون نسأل الله تعالى أن يجعل قلوب المسلمين قلبا واحدا وأن يوحد صفوبنا ويسدد رمينا على الكفار ونسأل الله تعالى أن يخلص نياتنا ويتقبل جهاد إخواننا وأخواتنا في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته